ثنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويقشونه ولا يقشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا